بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا لنفترض أن الأمر النفسي المتعلق بالتقدم لم يكن عباديا. مشروطاً بقصد القربة بل كان تبصلياً غير مشروط بقصد القربة فهو أتى بالمقدمة بقصد التبصّل إلى المقدمة ولم يكن اتيامه بها من جرد داع دنيوي بعيداً عن المولى فيقصد القربة بالأمر المقدمي ولكنه لا يقصد القربة بإتيانه بذن مقدمة لأنه كان تبسّلياً غير مشهور في قصد القربة فلم يرغب أن يقصد القربة بإتيانه بذن مقدمة ولكنه رغب أن يقصد القربة بإتيانه بسم المقدمه المشهور أن هذا أنه كذا تقرب غير معقول ويمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه مضى منا بيان وجوه ثلاثة وبيان حالها الوجه الرابع أنك قد عرفت أن الأمر الغيري لا يترتب Alam, fatattihij, fawab. Vala, alam, kwaal, fatattihij, أنا اظن أن يعني أنا كان في ديني ان ذكرنا. ها؟ إذن نقاش الوجه الثالث ذكرنا. السيد يقول ماذا؟ ها؟ دك... ماذا ها ما ذكرنا ما دي أنتم شككتوني ما؟ اذا شكلنا انه ارجع الى الوجه الثالث وان كان في ذكري انني ذكرت النقش شعرك أل... الحلم الوجه الثالث ما ذكره هو جمله كالمحق الاصحاب رحمه الله من ان الامر الغيري غير مستقل في الوجود بل هو تابع للامر النفسي فكذلك يتبعه في التحريك ولا يمكن أن يكون له تحريك مستقل فالمحرك حقيقة هو الأمر النفسي وكأن هذه المصطلحات هذا جواب أستاذنا يقول ما ذكرت أنا إذن احتياطا أذكر حتى إذا كنت ما ذكرت في هذه الليلة أذكر إن شاء الله ويقول أستاذنا وكان هذه المصطلحات ماخوذه من الحكماء حيث قالوا ان كل ممكنين غير مستقل, غير مستقل في الوجود بل يتبع في, في بل يتبع في وجوده واجب الوجود فلا يستقل في الايجاد والفاعليه ايضا ومن هنا صح القول بأنه لا فاعل حقيقة إلا الله فكأن هذا المطلب أريد تطبيقه هنا فيقال أن الأمر الغيري ان الأمر الغيري حيث أنه غير مستقل في الوجود في مقابل الأمر النفسي بل هو وليد للأمر النفسي فلا يكون مستقلاً في المحركيه والفاعلية بل فاعليته من شؤون فاعلية الأمر النفسي في حين أن هذا رد أستاذنا أنا كنت اتخيل أني ذاكر عن كل حال في حين أن إسراء هذا الميان من مورد كلام الحكماء إلى ما نحن فيه غير صحيح لأن الفاعل والموجد من وضوء خارجا في الحقيقة هنما هو الإنسان للأمر الغيذي الناشئ من الأمر النفسي كي تكون نسبته إلى الأمر النفسي كنسبه ممكن الوجود إلى واجب الوجود هذا الجواب الذي ذكره أستاذنا فإن كنت ما ذكر فالآن ذكرت خب الوجه الرابع أنك قد عرفت أن الأمر الغيري لا يترتب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب إذن فلا أثر ولا تقرب يترتب على الفعل الذي يكون بتحريك هذا الأمر فكيف يعقل تحريك هذا الأمر رحده والتقرب بإتيان المقدمة بدعوية هذا الأمر رحده فإن قلت ان امتثال الامر الغيري وان لم يكن مقربا وموجبا للثواب بلحاظ الامر الغيري ولكن مضى ان الاتيان بالمقدمه يزيد في حجم ثواب الفعل بالامر النفسي فيقع الكلام في ان الذي يزيد في حجم ثواب الفعل بالأمر النفسي هل هو مخصوص هل هو خصوص الاتيان بالمقدمة بداع الأمر النفسي في المقدمه أو يكفي في زيادة حجم الثواب في العمل بالأمر النفسي الاتيان بالمقدمة بداع الأمر الغيري وهذا الوجه لا يبرهن على الأول حتى يتبرهن عدم امكان التقرب بالامر المقدمي قلت ان هذا الذي ياتي بالمقدمه ما يخلو الامر من انه اما كان متحركا بالامر النفسي الى الاتيان بذي المقدمة أو لا فإن فرض الأول أي أنه كان متحركا بالأمر النفسي إلى الاتيان بذل مقدمة فلا محاله يكون هذا الأمر النفسي المحرك له نحو المقدمه المقدمة محركا له نحو المقدمة فلم يكن الاتيان بالمقدمة بتحريك الأمر النفسي وحده وإن فرغ الثاني وهو الأمر النفسي وهو أن الأمر النفسي لم يكن محركا نحو الاتيان بالمقدمه فلا ثواب على العمل وفق الأمر النفسي حتى يفترض أن الأمر الغيري يزيد في حجم الثواب فنبرهن بذلك أنه لا يكون التقرب بقصد الأمر الغيري وحده وهذا الوجه أيضا يمكن المناقشة فيه يقول أستاذنا هذا الوجه أيضا قابل للمنافس فأنه إذا فرض مثلا أن شخصا أتى بتحريك الأمر الغيري دون الأمر النفسي ولكنه يعلم بأنه سوف يحدث له بعد الاتيان بالمقدمة داعا إلى الامتثال النفسي لأنه تخف عليه المؤومة بهذا الاتيان بالمقدمه ففي مثل هذا المورد يمكن البحث عن انه هل هذا المقدمه تؤثر في حجم امثال الامر المقدمة او لا أنا كان بنائي ان ابحث الوجه الخامس الذي هو اخر الوجوه لكن حيث انكم ارجعتوني إلى وراء أنا أظن أن تأجيل الوجه الخامس إلى غد أفضل حتى يسهل على أكثرية الحبار درك المطلب